you <laughs> know يَسْقُطُونَ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَدْسُكُونَ إِلَيْكُمْ وَيَبْسُقُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَيَدْعُونَكَ كَفِرِينَ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا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 ك فرنا بكم وبدأ بيننا وبين قيل العداوة والبغضاء أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأديه لا استغفرن لك لا استغفرن لك ونأملك لك من, الله من شيء Rabbana'alaike tawakkalna, wa ilaike anbila, wa ilaike al-musyir.